فكفرت, فكفرت بان ام الله فاذاقها الله لذاس الجوع كانوا يصنعون فكفرت بان ام الله فاذاقها الله لذاس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون